إن الحمد لله. نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فيا أيها الناس ويا حُجَّاج بيت الله الحرام لقد أتمَّ الله لعبادِه أداء الرُّكْن الخامس من أركان الإسلام بعد أن وقفوا بعرصات المناسِك، وقضَوا تفثهم واتطوَّفوا بالبيت العتيق فله وحده سبحانه الفضلُ والمنَّة على التيسير والتمام كما يسَّرَه وأتمَّه على من قبلنا الا وان هذا التمام المبارك عباد الله ليذكي في خلدنا طيف اتمام الله طيف اتمام الله هذا الدين على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع التي نعيته اليه فيها نفسه نفسه صلى الله عليه وسلم اذ قال الله جل شانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، فسبِّح بحمد ربك واستغفِره، إنه كان توابًا إنها حجَّةٌ اجتمع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أمران أولُهما الإشارة إلى دنو أجله، والذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع بقوله أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا والأمر الآخر وهو إتمام هذا الدين وإكماله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُقبض روحه وهو لم يُبلِّغ رسالة ربه, وهو لم يبلغ رسالة ربه بتمامها، لأن لا يكون للناس حجةٌ بان الدين ناقص لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولقد اتفق ائمه التفسير أن هذه الايه نزلت في حجة الوداع غير أن من المخجل عباد الله غير ان من المخجل عباد الله ان يغيب عن عقول بعض بني المسلمين حقيقه هذه الايه بقصد أو بغير قصد حتى لاكت السنتهم وخطت اقلامهم لوثات وشبهات جادلوا بها فلبسوا الحق بالباطل واغتر بهم, واغتر بهم من الناس أغرارٌ وإمَّعون تكلموا فيما لا يعلمون وقرروا ما يشتهون زاعمين أن الإسلام لا يستطيع مُلاءمة الواقع المتجدد والأحداث الحضارية المُترادفة وأن الخطاب الإسلامي ينبغي أن يتغير فهو غير صالح. لكل زمانٍ ومكان، زعمُوا والواقع, والواقع عباد الله إنه لعيبٌ كبير وشماتةٌ أيُّما شماتة أن يكون غير المسلمين أدرى بمعنى تلكم الآية ممن وُلِد في الإسلام وترعرع في كنفه ففي الصحيحين عن عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلًا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً قال عمر قد عرفنا ذلك, قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم الجمعه واننا عباد الله بذكر ذلكم لا ندعو إلى الاحتفال بذلكم النزول كما هي عاده من يحرسون على الصور كما هي عاده على الصور دون المعاني وانما ندعو الى ان تكون تلك الايه نبراسا لنا معاشر المسلمين وحجه دامغه ندفع بها مشاغبات اولئك مشاغبات اولئك المتهورين الذين يريدون أن يتسللوا من الدين لوادا بحجه اتي من الله ما هو الا بعض مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في اعقاب الزمن فهو القائل صلوات الله وسلامه عليه انه من يعش منكم فسيرَ اختلافًا كثيرًا، فعليكم بشيء، وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين عضُّوا عليها بالنواجِذ روَاهُ أبو داود والترمذي ألا إن خير الهدي، هديُه صلواتُ الله وسلامُه عليه وهيهاتَ هيهاتَ أن يأتي الخلف في أعقاب الزمن بخيرٍ مما جاء به النبيُّ صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابُه رِضوانُ الله تعالى عليهم وإن من غُربة الدين أن تلتصِقَ به المُحدثات التي تُشوِّه جماله وتطمِسُ معالمَ سُننِه في حين إن الدين إنما هو دعوةُ كمالٍ بين تلك المُحدثات فإذا ما تردد أحدٌ بين طريقين دعاهُ الدين إلى خيرِهما وإذا تردد بين حقٍ وباطِل ودعاه الدين, الدين إلى الحق فدين الإسلام هو أصعبُ الطريقين وأحزمُ الأمرين بالنسبة لأهواء البشر لأن الانحدارَ مع الهوى من السهولة بمكان لا يُحاكي بها الصعود إلى العلو لأن فيه الجد والاجتهاد ولو اتبعَ الحقُّ أهواءَهم لفسدَت السماواتُ والأرضُ ومن فيهن إن الله جل وعلا إن الله جل وعلا أكملَ لهذه الأمة دينها، فلم يدع لها خيرًا إلا دلَّها عليه إن الله جل وعلا حينما أكملَ لهذه الأمة دينها، لم يدع لها خيرًا إلا دلَّها عليه ولا شرا إلا حذَّرَها منه فإنه سبحانه بعلمه وحكمته قد أحاطَ ضروريَّات دين الأمة وحاجيَّاتها وتحسينياتها بسييااج منح حتى تبقى تحتظل وعرف من الضاب الله من الرضا بالله ر وبالإسلام دين وبحمد صلى الله عليه وس من نبي ورسولى. لا يخلص إليها ما ييعكر صفوها أو يقظ بنياانها فلا تحشها أن ياب ولا تجرحها مخالب المكرين. وشريطة أن يشيع بين ذويها روح الإخاء والعدل والإنصاف والإيثار والشفقة والتواضع لله ثم لدينه وخلقه إنها بتحصيل ذلك عباد الله تنجو من مكر أعدائها وتجتمع كلمتها في الذود عن حياض الأمة حيث تجمعهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله التي لا يدانيها لغه ولا عرق ولا ارض ولا لون وانه متى شوهد بين الامه وانه شوهد بين بني الأمة أمارات الحمى والسهر لما يصيبها من لاوا ومحن وتكالب اعدائها فإن ذلك اكبر دليل على انها جسد واحد لم تمزقه ادواء التنافر ولا عللُ الأهواء، ولقد صدق الله يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشُّكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن ما أصابَ الأمة من وهنٍ ووهمٍ وهمٍ لم يكن بدعًا من الأمر لم يكن بدعًا من الأمر ولا ضفرةً لم تسبق بمُسبِّباتِها وإنما هو نتيجةُ شرخٍ في سياجها المنيع وثُقوبٍ تكاثَرت في حيطانها على حين غفله من ترميمها وصيانتها فترادفت عليها حلقات الخطوب حتى اصبحت كل فتنه تحل بها تقول, ل... تقول للأخرى للاخرى اختي وما اوجاع الشام وما اوجاع الشام الا خير شاهد على الطغيان والجبروت والظلم والبغي والله لا يحب الظالمين ألا إن الأمة الموفَّقة هي تلكم التي تدرك أن حسَدَ القريب أو الصديق قد يفوقُ في الخطورة عداوةَ العدُو وإن الأضرار التي تطالها من أغرارِ بني جلدتِها ممن ضعُفَ وازِعُهم فغلبَتهم شهواتُهم وشُبُهاتُهم قد تتجاوَزُ في الإضرار ما يصنعُه عدوها لأنَّ في الحسد من دواعِ المكر والتربص ما لا يكون في غيره وقد قيل كل ذي نعمه محسود ولا ادل على ذلك من قول يعقوب لابنه عليهما السلام يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين ألا وان بلاد الحرمين الا وان بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله لم تسلم من حسده الماكرين ومتربصين شانئين يستنشقون البغض يستنشقون البغض والحسد فيستنكرون القعود لها كل مرصد لما حباه الله من رعايه الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورعايه حجاجها ومعتمريها وزائريها فلم يصمت لأولئك انسان ولم يجف لهم قلم في ادائها بالتحريش والتشويش ولكنها بحمد الله خائبه فلم تلقى رجع الصدى لذلكم وانما يضرب في صخر صلد يوهن يد صاحب المعول فحسب فلاجل ذلك كله نؤكد أن لدى بلاد الحرمين حرسه الله ضرورات لا تقبل التلاعب بها ولا التجارب عليها فمن أراد أن يفرق ما اجتمع منها، أو يُشوِّش ما استقرَّ فيها، أو أن يُبدِّل أمنها خوفاً، فلا مكان له بيننا جميعاً بل ستلفِظُه أفئدتُنا، وتطالُه سياطُ ألسِنتنا وأقلامنا فضلاً عن أنَّ نهايتَه ستكون فشلا ذريعاً، ثقةً بالله، ثم بقوَّة يدٍ حازمةٍ لا تعرف المزاح الأمني لا تعرف المزاح الأمني ولا الهرطقات الفكرية ولا مجازفات الفوضى الخلَّاقة وإنَّ يدَى الله على الجماعة ومن شدَّى عنهم شد إلى النار بقول الله ومن أصدقُ من الله قيلَا ومن يُشاقِق الرسول من بعد ما تبينَ له الهُدى ويتَّبِع غير سبيل المؤمنين نُولِّه ما تولَّى ونُصْلِه جهنَّمَ وساءت مصيرًا هذا وصلُّوا رحمكم الله على خير البرية، وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله، صاحب الحظ والشفاعة فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنَّ بملائكته المسبِّحة بقدسه وأيَّهَ بكم أيها المؤمنون، فقال جلَّ وعلا يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه, على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين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 اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم رُدَّهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحِبُّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حيُّ يا قيُّوم اللهم أصلِح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتِ نفوسَنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها اللهم كل إخواننا المُستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم كُلَّهم في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل اط يذكروا فيها اسمك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق جنودنا المرابطين على الحدود اللهم وفق جنودنا المرابطين على الحدود اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم سدد 아راءهم وسهامهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين